私たちはこの س を思い出すことを知っていることを知っていることを知っていることを知ってい م ことを知っていることを知っていることを知っ ا いることを知っている ل とを知っている ي م を知って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 ف َ إ ِ ذ َ ا أ ُ ح ْ ص ِ ن َ ف َ إ ِ ن ْ أ َ ت َ ي ْ ن ا ب ِ ف َ ا ح ِ ش َ ة ٍ فعليهن ََََِّْ نصف ُِْ ما َ على ََ المحصنات ََُِْْ من َِ العذاب ََِْ ذلك ََِ لمن َِْ خشي ََِ العنت ََْ منكم ُِْْ و َ أ َ ن تصبروا َُِْ خير ٌَْ لكم َُْ والله ََُّ غفور ٌَُ رحيم ٌَِ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 والله يريد أ ن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله أ ن يخفف عنكم وخلق ا ل إ ن س ا ن ضعيفا 「や يها الذين آ م ن و ا لا ت أ ك ل و ا أ م و كم كم ل ا ل ك م بينكم بالباطل الا أ ن تكون ت ج ا ر ة عن تراض ٍ منكم ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان ومن عدوانا نسليه الله رئيما يفعل ذلك وظلما ل بكم نارا فسوف وكان「今日はあなたの声を ي けた ا ان ت ج ت ن ب و كبائر ما ت ن ا و ن عنه نكفل عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 「للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن」「و ا س أ ل الله من فضله إ ن الله كان بكل شيء ع ل ي م 「ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و ا ل َ ق ر ب و ن والذين عقدت أ ي م ال ال ا, أ, آ ن ك م فاتوهم نصيبهم ِ ن الله كان على كل شيء شهيدا ً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 فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ حَفِظَ تَخَافُونَ فَعِظُوهُنَّ قَانِتَاتٌ بِمَا اللَّهِ وَالَّتِي لِلْغَيْبِ نُشُوذَهُنَّ「そ ه ن و て ج ر و し ن في فان ي ل م ض ا ج و ر ب ه أ ط ع ن ك م فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا و ِ ن خفتم شقاق بينيما فابعثوا حكما من َ ه, ه ل ه وحكما من َ ه ل ه ا ِ ن يريدا ُ ص ل ا ح ا يوفق الله بينهما ِ ن الله كان عليما خبيرا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 والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من 私たちはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこ ل 世を変えたのはこの世を変えたの ل この世を変えたのはこの مهينا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 و ِ ن تك حسنه يضاعفها ويؤت من لدنه َ ج ر ا عظيما فكيف اذا جئنا من كل ُ م ه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 وان كنتم مرضى او على سفر أ او جاء احد منكم, أو جاء أحد منكم وأيديكم إ ن الله كان عفوا غفورا أ, أ, إلى ا ل م تر إ ل ى الذين أ و, و ت و ا نصيبا من الكتاب يشترون ا ل ض ل ا ل ة ويريدون أ ن تضلوا السبيل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم م ع わしらがおっ ا ゃっていま ي た。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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب آ م ن و ا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها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 ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل فقد اتينا آ ل ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما ً فمنهم من آ من من من ن م ن به ومنهم من صد ع ن وكفى بجهنم سعيرا ان الذين كفروا ب آ ي لي ا ت ن ا سوف نسليهم نارا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 وندخلهم ظ, ظ إن الله أن ان إلى ل を ظ ل ていることを知っていること ك 知って أ ることを知っているこ ا を知っていること ا 知っ إ いることを知っていることを知っていることを知っていることを知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 「思い ي の面白い ن を持って歩み寄って ل る」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 ر أ ي ت المنافقين يصدون عنك صدودا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 「うらやいか الذين يعلم الله ما في قلوبهم」「فأعرض عنهم و ع オー ه م و ー ل ン・オープン・オープン・オープン・オープン・オープン・オープン・オープン・オープン・オ ل プ ل オープン・オープン・オープン・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 وكفى بالله عليما يا ايها الذين آ م ن و ا خذوا حذركم فانفروا سبات او انفروا جميعا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 ومن ََ يقاتل َُِ في ِ سبيل َِِ الله َِّ فيقتل ََُْ أ َ و ْ يغلب َِ فسوف ََ نؤتيه َُِ ج ْ ر ً ا عظيما ًَِ وما ََ لكم َُْ لا َ تقاتلون ََُُِ في ِ سبيل َِِ الله َِّ والمستضعفين ََََُِْْْ من َِ الرجال َِِّ وَالنَّهِ 神様のお姉さんは神様のお姉さんは神様のお姉さ وجعلنا من لدنك نصيرا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 الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا أ الصلاه و آ ت و ا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون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 ويقولون طاعة فإذا ب こ ر ز و من ع を ن ك ب と ي 言うことを言うこと م 言うことを言うことを言うこ ل を言うことを言う ب とを言うことを言う ع とを言うことを言うことを ل ل こと ل 言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 ومن ََ يشفع ََْ ش َ ف ا ع َ ة ً سيئتين يكن له ُ كفل ٌِْ منها َِْ وكان َََ الله َُّ على ََ كل ُِّ شيء ٍَْ مقيتا ًُِ و َ إ ِ ذ َ ا خ ُ ي ِّ ت م ب ِ ت َ ح ِ ي َّ ة ٍ ف َ خ َ ي و ا ب ِ أ َ ح ْ س َ ن َ منها َِْ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 ميثاق أ و جاءوكم, جاءوكم حصرت صدورهم أ ن يقاتلوكم أ و يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آ خ ر ي ن يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا إ ل ي ك م السلم ويكفوا أ ي د ي ه م فخذوهم, فخذوهم وقتلوهم حيث س ق ف ت م و ه م و أ و ل ئ ك م جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان こと言っていると言ってい م と言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言って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 و َ إ ِ ن ْ كان ََ من ِْ قوم ٍَْ بينكم ََُْْ وبينهم َََُْْ ميثاق ٌَ ف َ د ِ ي َ ة ٌ مسلمه َََُّ ة الى َ اهله ِِْ وتحرير ََُِْ ر َ ق ب َ ة ٍ مؤمنه َُِْ ة فمن ََْ لم َْ يجد َ فصيام َُِ شهرين ََِْْ متتابعين َََُِِ ت َ و ْ ب َ ة ً من َِ الله َِّ 「お前を ع してるのは神様のお前を愛して ا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 إ ن الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في ا ل أ ر ض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 و َ إ ِ ذ َ ا كنت َُْ فيهم ِِْ ف َ أ َ ق َ م ْ ت َ لهم َُُ ا ل ص َّ ل َ ا ة َ فلتقم َ ا َُْ ط َ ا ئ ِ ف َ ة ٌ منهم ُِْْ معك َََ و َ ل ي َ أ ْ خ ُ ذ و ا َ س ْ ل ِ ح َ ت َ ه ُ م ْ ف َ إ ِ ذ َ ا سجدوا ََُ فليكونوا ََُ من ْ ورائكم ََُِْ ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم إ ن كان بكم أ ذ ى من مطر أ و كنتم م ر ض ى أ ن تضعوا أ س ل ح ت ك م وخذوا حذركم إ ن الله أ ع د للكافرين عذابا مهينا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 يستخفون من الناس ولا يستخفون من, ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا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 言 ن الله الله أ みたらあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな ل はあなたは ر なたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ وَمَنْ أَوْ وَإِسْمًا وَلَوْ إِسْمًا ثُمَّ يَرْمِ اِحْتَمَلَ مُبِيْنًا بَنِيئًا بُهْتَانًا يَكْسِبْ خَطِيئَةً عَلَيْكَ بِهِ فَقَدْ فَضْلُ لَا اللَّهِ「そんなに本気である」